عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق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 رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوتي ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدح إنه لقول فصل وما هو بالهزر إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين فمهل الكافرين أمهلهم رويدا قدمت لكم هذه المادة من مجموعة القارئين أحمد العبيد, أحمد العبيد ونايف الفيصل, ونايف الفيصل